أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَعُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَعُمُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِثِمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ ملكاً عظيما فقد آتينا آله إبغاليم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكاً